أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفتهم قولا بليغا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وكستهم في وده الذي هو